وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا مَّا قُطِعَتْ مُصْدَرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفًا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ بُرِّيَّتَهُ إلا قليل قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم مجزاكم جزاء موفورا واستفزذ من استطعت منه بصوتك واجلب عليهم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 ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم